Bismillah. اخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وترى Thank mm -hmm. لفضيله أفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يرسفر غير الله تتقوا. لفضيله الدكتور وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنفَا ظَلَّ وَجْهُهُ مُشْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَاهُمْ ثم <تصفيق> قولي في دي سواء لفضيله الدكتور الله <تصفيق> اخرجه لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنه إِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا قُصُورَكَ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 في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا شهيدا على. ونزلنا عليك الكتابة ذيانا لكل شيء ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تستخذون أيمانكم دخلا بينكم أن en de لأيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَتَذُوقُ Nogmaals, ik فإذا قرأت القرآن فاستعلم to be Thank <imitation> you. ضرب الله مثلا قرية كانت ساممة مطمئنة فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم Thank We gaan فيما كانوا فيه يختلفون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أدعوا> إلى ثمّت والمعروت الحسنة وجاد الغُب هي أحسن إن ربك هو أعلى بمعظّم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم له واصبر وما صبرك بِاللَّهِ بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيور Oh.